يا رب الله اياما يا رب الله اياما تقضط طيبا وحيالا ليال وحيا ما <تصفت> لها قدرا ليالي الحرف لو تباع اشتريتها لو تباع شريتها بروحي ليالي, ليالي مزدل فليالي منا لو تباع شريتها بروحي ولكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو تباع شريتها لو تباع شريتها بروح La la la la la la ba فألت إلهي قبل موتي زيارة يا رب إلى الروضة الفيحة يا رب والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على أفرح بالبشرى وأقول يا سيدي يا رسول الله جئتك قاصدا كلي شفيعا إلى الرحمن من ذلني يا, يا, يا, يا, يا حبيبي كلي شفيعا إلى الرحمن من ذلني ومن علي وَمِنْ نِعْمَةٍ بِمَا كَانَ